ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ت ب ا ا ر ك ل ذ ي ن ز للعلوم ا ر ق ن ى عبده ل ي ك ن ل ل ل ع ا ي ي ن ن ذ ر الاسلاميه ا ذ ي له ملك ل م ا ا ا و و ت أ ر ض ولم و ل يتخذ د و ل ك ن ل شريف شيء في الملك وخلق كل、شيء.

فقد م و ا تقديرا و ا ت خ ذ و و من د ع ه آلهة ل ا ي ل ق و ن ش ي ئ ا وهم ي ب ل ق و ولا ن ي م للعلوم ك و ن و ا و ت ا و ل ا س ل ا وقال م ي

إن هذا إلا هذا ا إفكن موسوعه ا النابلسي ل ل ع ل و ر الاسلاميه

ا ل يعلم ل ذ ي ا س ر في ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر وفورا رحيما ض إنه كان و ق و ا ما ل ذ ا ا ل ر س و ويمشي في الأسواق لولا ل يأكل الطعام في أ ن ل إليه فيكون ملك معه نذيرا أو ق ى

وقال ا ا ل ل ظ م و ن إن ت ت ب ع و ن إ ل ا ر ج ل ا م ح و ر ا ب ل ك ي للعلوم ا ل ا ي س ت ط ي ي ع و ن س ب ل ا تبع

ك موسوعه ا ا ب ل ا ع ة ت د ا ل م ن ك ذ ب ب ا ل س ا ع ع ة ي ر ا إ للعلوم من م ا ل ا س م ع و ا ل ه ا ت غ ي ه

موسوعه هنالك النابلسي واحدا و ر ا للعلوم ا ل ا س ل ا ل م ت ق و ن

وكانوا موسوعه ا فقد م النابلسي ت ق و و ف م للعلوم الاسلاميه ن و ن ا س م ا ب الله ا ل ح س ن ا

لأكلون م و س و ن في ا ل أ س و و ا ق ج ع ل ن ا ب ع ض ك م ل ب ع ض فتنة ت أ ص ب ر و ن و ك ا ن ربك ب ص ي ر ا و ق ا ل ا ل م ي

ف ج ع ل ن ا ه ب النابلسي ء أ ص ل ل ع ي و م ا ل م س ت ل ا م ي ه ا س م ا م ت ش ل ق ا ل س م ا ء

اتخذ فلانا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ د ج ا ن ي وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذولا وقال الرسول يا رب ي ان رب ق و م اتخذوا

و ك ذ ل ا س م ا ن الله ك نبي ع د ا ل م ج ر م ي ن و ك ف ى بربك هادئا

وقال الذين ك ف ر و ا ل و ل نزل ا ع ل ي ه النابلسي ق ر آ جملة و ح ل ل فؤادك و ر م ا ل ا و ل ا يأتونك م ي ه اسماء الله ا ل ح س ن تفسيرا

فقلنا ذ ه ب ا ل القوم ذ ي ن ذ ب و ا ب آ ي ا ا فدمرناهم ت ت ن د م ي ر ا و ق و م نوح ل م ا تذب ر س ل ا ض ر ق ن ا ه م و ج ع ل ن ا ه م ل ل ن ا س آ م ا ع ت ن ا ا ل ظ ا ل م ي ن ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا و ح س ن ا

موسوعه ا ل ر ر س و ق ن ا ب ي ن ذ ل ك ك ث ي ر ا و ك ل ا ضربنا ل ه ا ل أ م ث ا ل و ك ل ا تبرنا و ل ق د أ ت و ا على القرية التي أ م ط مطر ر ت أفلم السوء ي ك و و ن ن ي ر ه ا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب, حين يرون العذاب من أ ض ل سبيلا أ ر أ ن ت من اتخذ إ ل ه ه هو هواه افانت تكون عليه وكيلا أ م تحسب أ ن أ ك ث ر ه م يسمعون او يعقلون

ل ن ح ي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا أ ن ع ا م واناس ي ا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس إ ل ا كفورا

ولو شئنا لبعثنا في كل ق ر ي ة نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهده به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج

وكان و الكافر ظهيرا على ربه موسوعه ا أرسلناك إلا مبشرا ن ذ ي ر ا ما قل أ أ ل ك ل ي من أجر إ ل النابلسي ش ء أن يتخذ يا ر ب للعلوم ا و و ت ك ا ل ا ي ل ا ي م ي ه

والذين ي ي ب ت و ن لربهم س ج د و ق ي النابلسي م للعلوم ا ل ا شاءت م س ت ق ل ا م ا و ل ذ ي ن إذا أروا

وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إ ل ى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما

والذين إذا ذكروا إذا بآيات ر ب ه م لم ي خ ر و ا ع ل ي ه ا صما وعميانا و ل ذ ي ن يقولون ن ر ب ا ب ل ن من أزواجنا ا و ذ ر ي ا ا ت ن قروة أ ع ي ن و ج ع ل ن ا ل ل م م ت ق ي ن إ ا م ا أولئك ي ه

ب م اولئك ص ب ر ا يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها ت ح ي ة وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما